خلق منها جوها ووبهم رج كثير روان ساء اتق الله الذي تساءون بهه والأخام إن الله كان عكم قيمة يا أيهم الذي آمنلق الله كونوا قبللا سديدة يصح لكم آم لكم ويغف اللككم ذوبكم ومن يط الله رسولهم خقد فذا فوز عظمة وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هذه محمد ان ص الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام نواصب الفعل المبارع الفعل المبارع الأصل في أن يكون مضروبا مرفوعا إن لم يسبقه ناصب ولا جاز نواصب الفعل المبارع أن ولن وإذن وكي ولم التعليل ولم الجحود وحتى والجواب بالفا والوا وأو نسرع أن حرف مصدر حرف مصدريه ونصب واستقبال ان من النواصب حرف مصدريه ونصب واستقبال يعني هو بيقلب الفعل هي ومع الفعل يعتبر مصدر مؤول كما قال تعالى يريد الله يريد الله ان يخفف عنكم يعني يريد الله التخفيف عن فهذا المصدر ان وما بعدها تعتبر مصدر مؤول اقول ان ناصبه حرف مصدريه ونصب واستقبال يريد الله ان يخفف فيخفف هنا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره تعمل عملها بايش بشروط حتى لا ندخل التفصيل أهم هذه الشروط ألا يسبقها فعل يدل على اليقين أو العلم الجازب فقول الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قول فإذا سبقها اليقين علم جازب أو يقين أفلا يرون لابد أن تقول لا تعمل عمل النصبة بل هي آن المخففة من الثقيرة آن المخففة من الثقيرة أمثلا على أن أريد أن أحصن السباح لو أنا أقطعت قد جيد أريد أن أحصن السباح أحصن السباح فعل مضارع مرفوع منصوب منصوب علامة نصبه إيش اللي نصبه أن سبقه ناصبه هو أن أرجو أن يعتدلوا الجو أرجو أن يعتدل الجو خطأ اقرأ صح عشان الإخوة تعرف تات أرجو أن يعتدل الجو صح الجو لا أرجو أن يعتدل يقول يعتدل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الدم الظاهرة على خطأ الفتح النصب بالفتح الفتح الظاهرة على آخر يسرني أن تزورنا يسرني أن تزورنا وإن فعل مضارع يسروني يسروني فعل مبارع نعم ماله ده بقى منصوب بإيش يسروني أن تزورنا طيب أنا أقول تزور هو الفعل المبارع تزور تزور را را تزور فعل مبارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الضائرة على آخره قال الله تعالى والذي أطمع أن يغفر ولا أن يغفري ولا أن يغفر يغفر والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين وإن الفعل المضارع يغفر سبقه ناصب وهو أن فالفعل المضارع هنا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرين لأنه سبقه ناصب وهو أن المصري أيضا من حروف النص لم حرف نص ونص واستقبال كل الاستقبال يعني بينقل الفعل المضارع من الحال الى الاستقبال الفعل المضارع إما يدل على الحال وإما يدل على استقبال هذه الحروف تحيله من الحال إلى الاستقبال لن حرف نف ونص واستقبال فهي تنفي الفئة وتنصبه وتحول المضارع من الحال إلى الاستقبال قال تعالى لن ينفعكم صح؟ قال لن ينفعكم لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركوا وهنا ينفع ينفع فعل مضارع منصوب علامة نصبه لماذا؟ سبقه ناصب وهو؟ لن أيضا آية مثلها في الكتاب لن تنالوا طبعا أنت كده أتت لهم ما شاء الله سؤال جيد على التطار لن تنالوا ده فيه ضم هو وده شغل تاني خالف مفيش ناصب فيه خالف لن تنالوا البر حتى تنفيقوا مما تحبون لن عندنا ناصبان الآن لن وحتى اتركوا حتى سأموتوا في نفسي شيء من حتى لكن دعنا الآن في لن لن تنالوا فين اتضمه الواو ده ها لن فيش أي وقت وجه اسبر لن تنالوا أين إبراهيم قرينه كوين طيب أجب لن تنالوا الإخوة فين فالمضارع فا وفين النصب هنا مشكلة هادي دي أم المشاكل هادي لن تنالوا ها لا فضة بصنه كامل الله يجعلك كاملا في الدنيا وفي الآخرة ويكمل لك الدرجات والأجل في الجنة نعم دمنا الأفعال الخمسة هو فعل مضارع نعم منصوب لكن منصوب بحد لأنه من الأفعال أو الأسماء يعني من الأسماء الخمسة صح خطأ وهم من الأفعال الخمسة ومن الأسماء الخمسة نعم أحسن لن ينفعكم الفرار لن ينفعكم انفرارتم من النوت أو القطر نفس الأرض طيب أيضا في الحديث القدسي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون وإن فعل مضارع الآن؟ المنصوب منصوب بلم ها. تبلغوا أيضاً دي مشكلة أخرى فين النصب هنا؟ ها هي هي؟ أيضاً تبلغوا فعل مضارع منصوب بلم وعلامة نصبه حسب النوم لأنه من الأفعال الخمسة أقول لن يبيع أبي حصانه لن يبيع أبي حصانه يبيع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الكسرة خطأ ظاهر الفتحة الظاهرة لأنه سبق وناصب وهو لن التي تنفي وتنصب وتدل على الاستقبال ايضا لو اخطأت خطؤوني ولو اصبت تصويبوني لن يفوز الكسلانة خطأ ايش الصح يفوز لان سبقه ناصب لن يفوزة يبقى يفوز فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة سبقه ناصب وهو لن لن اضرب السنورة او الهر لن اضرب السنورة لن أضرب السنورة نحن هذا لن أضرب السن خطأ أيضا لن أضرب فعل مبارع منصب علامة نصبي الفتح والذي سبق والنصب وهو لن, لن أجذب في الحديث ولا لن أجذب لن أجذب في الحديث أيضا تقول غاب محمد فيقول لك لا يعود الغائب خطأ خطأ فاحش هذا لا يعوده الغائب لأن الغائب ده مفعول به منصوب علامة ناصبي خطأ دفاع المرفوع علامة رفع الكسرة الظاهرة على خطأ أيضا لا يعودة اكرهوها صح لا يعودة الغائب يعني العلماء كانوا يتكلمون على علم الرياضيات علم الراديات اللي هو المقدمة والنتيجة لا يصلح فيها إلا صاحب التصور صح أستاذنا ولا لا صح لا لا علم الراديات علم اسمه رياضة قلب وعقل فلن يفوز فيها الا الذي يستطيع ان تتصور نفس الامر الرياضيات هو النحو الرياضيات اللغة العربية هو النحو انت تستطيع ان تتصور المسألة فبعد الفهم الدقيق لا تستطيع الاعراب لان الاعراب فرع على فرع على الفهم ايضا من الامثلة محمد لن يتأخر في الصباح خطأ محمد لن يتأخر في الصباح خطأ محمد لن يتأخر لأنه يتأخر فعل مضارع منصوب على نصبي الفتحة الضغيرة على الأخير إذن, إذن أيضا النواصف فعل مضارع وهي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال يعني بتكون جواب لقول سابق يعني يحتيك الرجل مثلا ومعه الكتب وتنظر تقول هذا الصالب علمي جيد فينظر إلى الكتب فترى معه فتوى ابن تيمية معه كتاب فتح البال الحفظ من حجر كيف يحملهم كيف يحملهم توجه كيف يحملهم هذه الكتب لم تسمع أنت تشوش أنت سمعت السؤال لكنك لم تدرك الإجابة أمهلة رجل تنظر إلي رجل له سمت طالب العلم يحمل فتح البارك وفتاها ابن ثمية والسخيرة والمدونة والأم للشفش كيف أحملهم هو أجاب لك على استوانة فيقول هل أنت تقرأ كل هذا نعم أقرأ كل هذا فيقول أنا في هذا العلم سأجتهد فأنت تديبه بذلك إذن تنجح إذن تنجحه تنجح تنجح نجاح لا. لا يقول انا ساجتهد فتكون اذا تفلح او تقول اذا تنجح اذا تنجح اذا حتى نستعمل بامور النص لها شروط وهذا الشروط فيه تفصيل لكن نحن بايجاز سنمر عليها مرور الكرام تكون في صدر الكلام تصدر بها الكلام كلش في وسط الكلام الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها على الاستقبال لا على الحال على الاستقبال الشرط الثالث الا يفصل بينها وبين الفعل فاصل ان القسم لو جاء القسم في الوسط تصح ايضا أن تعمل النص والا اذا جاء فاصل لا يصح الامثله على ذلك قال لك رجل سأزور مدينتك فانت من كرمك تقول اذا اذا تقيم عندنا ولا اذا تقيم عندنا فاذا تقيم عندنا لنال اجابه وصدر باب طبق الشروط اذا صدر الكلام ما في فاصل بينها وبين الفعل وأيضا تدل على إيش على الماضي لأنه يقول سأزول المدينة فأنت تقول إذا قمت عندنا خطأ على إيش الاستقبال إذا تقيم عندنا رجل كان من التجار ومعه المال وقال انا سأنزل السوق وسأكون أمينا أنت تجيب وتقول إذا تربح تجارتك تربح من هنا سكن تسلم ممكن تشكلوها لا سكن تسلم إذا تنجحوا إذن تربحي خطأ إذن تربح تجارتك أيضا قال لك رجل كنت سقيلا عنده أو أنا كنت سقيلا عنده في البيت وأراد أن ينام وما استطيع ما زال يفعل ذلك حتى يذهب الرجل بنفسه والرجل لا يسمع أذن من طين وأذن من عجين فيقول لك سأغلق النافذة يعني ما في هوا فإذا قال سأغلق النافذة لابد أنت عن أن إيش إذن سأسير صح لا يقول إذن يفسد الهواء لأننا جالت جالت حتى لو فسدنا جالت جالت يقول لك سأغلق النابذة تقول له إذن يفسد الهواء إذن يفسد الهواء الربيع عكي هذه إن شاء الله نرجعها بالأسبوع القادم لكن اكتبوا هذه التدريبات التدريبات حتى تأتيني إجابات منكم قال الله تعالى قال ربي بما أنعمت عليها فلن أكون أو أكونوا أو أكوني عندكم فلن أكون ضيراً للمجرمين استغرجوا بفعل المبارع المنصوب أداة النص وعلامة النص قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فتح ثالثة لكي لا يكون على المؤمنين حرج الرابعة يريد أن يخفف عنكم الخمسة لن نبرح عليه عاتفين قولوا قول هذا أستغفر الله ريو لكم